وَاَجْرَ أَكْثَرُهُمْ وَمَنْ قَبْلَهُمُ الْمُكْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَاقَبَ رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ دَرٍّ وَبَيٍّ إِنَّمَا قَالَ مَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَذَكَّرُوا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى الْجِبَالِ فَدُكَّتْ دُكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ نُقِضَتِ الْوَاقِعَةُ وَأُنْشِقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ السَّمَاوَاتِ يَوْمَئِذٍ تَعْرُضُونَ أَمَّنْ أُنْذِرَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف هذا وأم ما اغنى عني مانيا هلك عني الخلقان خلو وقول ثم الجحيم do not لم أوتك كتابيا ولم أدر ما حسنا